ولم يكن له شريك في الميثق وخلق كل شيء فقدره تقديرا والتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضر وَلَا نفع ولا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 121-قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما 122-وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك 119-أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا 110-انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون فضلوا فلا يستطيعون سبيلا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 إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا علقوا منها مكان ضيق مقرني.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 لهم فيها ما قالوا ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من دونك من أولياء ولكن ما ولكن ما دعتهم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 طعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاء 119. وقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا 110. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ مجرمين ويقولون حجرا محجورا 112. إلى ما خير مستقر وأحسن مقيل ويوم تشفق السماء بالغمام ونزل الملائكة ونزل الملائكة تتزل الملك يومئذ الحق للرحمة.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 رّنّ كانوا وأضلوا سبيلاً ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً فقل اذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدَّنَّرْنَاهُمْ تَدْمِيراً وَقَوْمَ نُوحٍ لَمْ بُرْسُ لَأَغْرَقْنَاهُمْ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْثَرْنَا لِالظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادَ وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونَ بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرَةً وَكُلَّ ضَرَبْنَا لَهُ ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السور أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوا كن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا 119. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا 110. أرأيت من اتخذ إلهه هواه هو أفأنت تكون عليه وكيلا 111. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا 124. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء نجعله ساكنا 125. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا 126. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا 127. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا والنوم هُوَ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أَمْطَرَهُ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَأَنزَلْنَا ونسقيه منا خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عزب فرات وهذا, وهذا ملح أجاج محر 122. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا 123. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا 124. وكان ربك قديرا 125. ويعبدون من وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً ﴿28﴾ وَإِنْ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنَّ شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً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 117. فاسأل به خبيرا 118. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن 119. أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء 119. وهو الذي جعل الليل ونهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا 110. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم 129-والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما 120-والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما 121-إنها ساءت مستقرا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 القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما.